بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خوي بخشنده مهربان سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هر چي لاسمان كانو زويدا يا باپاچي وتنها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 فأتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار خوازات كبيبا ورانخا كتابي دركر لماله شويني خيان بو بە تەمانە بوون ئەی موسولمانینە کە لە قەڵاکانیان دەربچن خۆشیان وایان دەزانی کە قەڵاکانیان دەیان پارێزێ لە سزای خوا بۆیە سزای خوایان و لە شوێنێکەوە کە گومانیان بۆی نەدەچوو و خوا ترسێکی خستەناو دڵیانەوە کە خانوەکانی خۆیانیان وێران دەکرد بە دەستی خۆیان و بە دەستی ئیمانداران ئینجا پەند وەرگرن ئەی ای بیر و هۆش ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذابنا اجر خواد بدري لسربريار ندانا <تصفيق> يا بيجمان لدنيا داس زيددان ولروجد وائجد ابووان هي سزاي ذلك بأنهم شاق الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. أمس زعابهوي أوابو دجاجتي خوابي غمباري أنكرت وهركسي دجاجتي خابكاد أو براستي خوات ولا سندني بتينا. ما قطعتم من لينة أو تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. أبي بريطان لدار خرما. يا ليجران بويستايل لسرب نكانيا. أو بفرمان خابو. وبوسر شورك الدني لسنودر وما أفا الله على رسوله منهم فما أوجفتم فما أوجفتم عليهم من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلق رسله على من يشاء. والله على كل شيء قدير او دس كوتانك خواساً دي او النظير او بو با دس هناني هتس اسبو حشتريك تانتاو نداو بلکو خواه پیغمبراني زالدکات بسر دا كبير وید وخواه بسر هموشت دا بدا صلاة ما أفاء الله على رسوله اهل القرى لله وللرسول وذوي القربى وذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اوي خوادا تيغمبري خذ لسروتو ساماني ديهات يكان اوبو خاوبو بيغمبر صلى الله عليه وسلم وبو هتيوان و أبوها جاران وربواران تاذصب دس دستي بينكرين لنا ودولة من ذكانت عن دوبس وأوي في صلى الله عليه وسلم بيدان دان وري بقرن وأوي ليتاني قد غكر وازي لابين والأخوة بترسن بيغمان خواج ورس زاي سختا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون مِنَ من الله ورضوانا يبتغون مِنَ من الله ورضوانا ويصون الله ورسوله أولئكهم الصادقون. او دەستكەوتەی لبن النظیر جیرە بۆ نەدارانی كۆچکەرانە ئەوانەی کە دەركران لە ماڵیان و سامانیان هەوڵی بەهرەی خوا و رەزامەندی ئەو دەدەن یارمەتی خوا و پێغەمبەری خوا دەدەن هەر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 ولا يجدون في صدورهم حاجه مما آتاهم ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يقشع نفسه فاولئك هم المفلحون <تصفيق> کردیان بەبارگای باوەڕ، ئەوەی کۆچ بکات بۆ لایەن خۆشیان دەوێوە ش ناب لە دلی خۆیاندا هیچ زۆرە حەسوودی و بخیلی لەبەر ئەوەی بە کۆچکەان دررا و باوی ئەوان ئەدەن بەسەر خۆیاندا باخۆشیان زۆر پێویست بن پێی و ئەو کەسەی خۆی لە ڕژدی دەرونی بپارێزێت بەڕاستی هەر ئەوانن سەرفرازان والین نەجا. وبعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اوانش لپاش پاش هاتون الین ئەڵێن ئەی من خوش ببە لە ولو برایانش لەو خوش ببا کپیش من کوتون لئیمان هینان دا و هیز رقو چینه اگ مخر دلمانو درباری باور داران ایپر وردگار من هر هرتوی دل مهربانی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 ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وَإِن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. آس رنجيك نداو بلاي أوانك دوروب. علينا بوبرا درانيا كبيبا ورب. لا جولك خا ونكتيا بكان. أجر درب كرين. و هر فەرمانبەری فرمان بری کس ناکین لدجی و اگر جەنگتان تان بکرێ، بێگومان ئێمە اي یارمەتی ایم ئەدەین، ایوا ادین به گمان خواه شایتی دروزنن لَإِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَإِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَإِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ اگر در بكرين اوان لقليان دادر ناسن واگر زنجيان لدشكرا يارمتيان نادن واگر يارمتيان بدن بيقمان اششينو پشت حلقان لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون براستي أي باور براستي أي باور داران إيوة ترستان زياتر لضلي أوان دا تاخوى أواش لبر أويك بيقمان أوان كساني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 نجلكات زانكتان لقلناك انها بيكوا ماقلناو ديهاتي قايم كراودا يا لفشتي ديوارا ودجاتي نيوان ينزور سخته تواد زانيكوان كوبيكون لكاتك دا ضليان ديايا اوبهوي اويك اوان غلي شي نفامن كمثل <سؤال> الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم داستاني أمجول كان وقت داستاني أواناً كلابش أمان دابون بماوية كم سرنزامي كار خواياً تشت وبو أوان هيا سزاي سخت كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بري قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين نموني أمنا باك أنا وك شيطان وايا كبامروفي <تصفيق> ود ببروابه ذاك ببروابو شيطان وتي براستي من بريم لتو بقمان من لخواي پر وردقاري جيهانيان ترسم فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي الْنَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ذا سرانزامي هر دوچان اوائع که باقمان هر دولال دوزغ دائبن بهمیشهی و يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وان تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون اي اوان كباورتان هنا والاخواب ترسن وهموك سيك باسرنز بداب بزاني سي بيش خوي نرد بوباش راجي والاخواب ترسن براستي خوا شارزا بو يكديكن ولا تكونو كالذين نسواها فانساهم انفسهم اولائك هم الفاسقون وكوان مبن كخوايان لبير خويان بردوا جا خواش اواني لبير خويان بردوا توا هر اوان درتوان لفرمان اخوا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون دوزخيان بهاشتيان وكيقنين بهاشتيان رزقار سركوتون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون اگر ام قرآن من دا بزان داية بوصر چيوي من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 السلام المؤمن المهيمين العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون خواهر أو ذاتي هتشاني پرستنية بيضغ أو زاناي همون هيني وآشكرا كان هر او بخشن دي مهربان أو لو ترنية پا شاو پاکو بگردو آشتی درو دل نیا کرو چاو درو پارزگارو زالو خاون شکو و همو گوری یکا پا چیو بگردی بو او خوایا لو هاو بشانی کبوی دان هو الله الخالق <تصفح> البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هر او خواه نرو ده نرو و نچشه هر بو او همو نوه چهر جوانو پاک هر چيل آسمان کانو زويدا دا او دکن و او بالا بجه